سألوا أهل الذكر إنكم اهلا أهل الذكر إنكم لا تعلمون. هاي درستا دايك زكاتي مال يا زكاة فطر بداتا كرويتشي كجنيه ناقة درستا إن شاء الله. هنديك مع المستعان ريش يعني ودلان ريش سنة وجنجانش تقبله مع المستعان ذا كان آية حكمية. هما مستعانيك ريش يعني ودلان سنة دزان اللي مذهب الإمام شافعي هو هرسيا تريش تاشيني ريش حرامه حرام نقبض مكروه بكراهي تنزيه تحريم حلق اللحية عند المذاهب الأربعة قولي هارت شوار مذابكة يعني هارت شوار مذابكة هنراوة كلا هارت عالمكان دل انتاشين الرش حرام و بيجقل قصي كاني شوار مزبكان. حديثي في عمر إخوة عليه صلى الله عليه وسلم بأخوي بس كأمر دك فرمان دك اعفوا اللحة وفروا اللحة أطلقوا اللحة فرمان رشتان بردن برلاكا فی عباد امری کردو، امریش بوتشیه خویان آموم استایپر سیاری لب که امر بوتشیه لا اصول فقاهه، الامر ولی وجود، امر با واجب. هیچ بلعیه چیج نیه بلی ولال وجود و دایب زندو بو استحباب، نیه. نه تو امر باشته کرد. بلام لجاران بو خوی نیکات، او چیه که جارك لجاران بوحي اوستنكا او بولجي رساله ويكا اوستا جبني جاره وجبني بويا بيرمري وعلاص او سلام بوخوي نيك بلعم ايا لقيرمبرو هاتو هاتوا العيطه بل رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل ما وصايك رشي رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل نقول على رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل روزی که لرزانم پیامبری خواه ریشی کرد کرد و تو بقدر دنک برین یک یا کمتریش شتی و هات و هات و یا خویان رسول الله صلی الله علیه و سلم کثل لحیه یعنی من ریشی چی زور بو صلاه سلام خواه جوری لسل بید ادای کوته آمریکر بو خوشی پا بندی بو و صحابش بوه يجي بياك لا يغني ريشي بتاعه وبتاعي بتجبه ما مستعاني أيني لا يغنيو كارجي نكر حرامه ناشئ أو ناجواني شبر عاصم كسيك بعوري بس وندر نبي حكمك أيش يا أجر جاهل عليه انسان كافر ده بلا كرني كافر نابك سنتن كاي كافر ناب گناه بارج ناب بلا بلي باورم پينيا اوان خطر فن ا بخور مسلمان بو بلا بي مسلمان بو وك وفاتي شي كرت بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام نو ايجي لسرك صلاه الغائب نو ايج غايبي لسرك وهرو هات شي تريش ور بيجيرات قصي نجاشي نجاشي حكمي ولاتكى يخوي هربو دينك يشتر لا سريبو. بيشترشة حكمك حكم راند بولا ولاتكى أو داله حبشة هلا سلا حكمي بإسلام نكر بقرآن نكر. ده اللي قال أوجه ذاك عمر إخواني صلوا صلوا من أجله سركردو تبرائك ثان مردوه كواتا هامو حكم نكر نيج بشارع یکسر که خواند که پی کافر نبا، ولی دی نخواند چه دروا. نیتی که بر حسابه. ای باوری پی نیا، کبابوری پیه به کافر ده. بلام کبابوری پیتی، بلام. زروفا که به شیوازی شواهک ناتوانی، بونمونا نجاشیله برچنی جاتوانی. لبر اوهم وزیر و دار و دسته جاور کافری بون، نیتوانی وابکات. باشه. نالی ولّا حکم نکردن کمتر خمینی. فلا ميكسير <تصفيق> بلي كابرا كافر تبي غلط كوابواي في عمر صلى الله عليه وسلم حكم الكافريتي لسنا جاشيلة ذا بوابرا كان مسالح حكم بغير ما أنزل الله فرق زورا <تصفيق> لقال يتشتري لنا عقد الإسلام هنديك ظلنا بابو باسي ظلنا هالك سياور كات غيري إخوة كافرة بس الله بغير القرآن كافرة ظلنا خروانية علي بغير ما أنزل الله هي جاری کنم پیک آفرده بیاری کنم پیز عالم ده بیاری کنم پیچی ده بیفاسق ده بیبلام سوز ده بردن با غیری خواه هواار کن ن غیری خوا سی جوری نیه هموی کفره هموی شریک با خوادانانه کسی که آب که توشی کفر و شریک با پناه با خواد جوره کارالحمد لله صلّى الله اذ ارسلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون